بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الف لام م م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر بي وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا, ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وَكَمْ مِنْ قَوِيَّةٍ لَكْنَا غَافَجَ أَنَا بَسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعَوُهُمْ يَتْجَأَ أَوْ هُمْ بَسُنَا إِلَّا إِلَّا أَنْقَلُوٰ إِنَّكُمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُسْلِمِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ كُم ومن خَفَتْ موازينُ فَأُولَئِكَ الَّذينَ خَسِروا أنفسَهم، فَأُولَئِكَ الَّذينَ خَسِروا أنفسَهم بِمَا كانوا بآياتِنا يَضْلِمونَ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلاً ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا سلم يكن من الساجدين